ثامود فأهلكوا بالطارية وأما عادو فأهلكوا بريح صفر النعاتية سخّرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام من حسومة فتر القوم فيها صرع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 و نورسولن كريم وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون تنذر من رب العالمين